يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا تساءلون والأرحام آمنوا اتقوا وقولوا قولا ويغفر ذنوبكم الله الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عليكم يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم به إن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 حياكم الله تعالى جميعا و بياكم و سدد على طريق الحق خطانا و خطاكم و تبواتم من ا ل ج ن ة منزلا اليوم إ ن شاء الله تعالى معنا متن وصول ا ل س ن ة ل إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ب ا عبدالله أ ح م د بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى و قد توقفت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عند قوله رحمه الله عندما تكلمنا عن ا ل إ ي م ا ن بالقدر وقال رحمه الله ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره وشره وهذه من ا ل أ ص و ل هذا ا ل إ م ا م العظيم يذكر في هذه الرسالة أو في هذه هذا الرسالة لمنهج أهل المد الأصول الثابتة السنة والجماعة أو وهي عقيدتهم وعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم فهو قال الايمان س ل ف ل ل الله ل ص ا رضوان ح ع ه فهو ق ل ل ا ا إ ي م بالقدر خيره وشره والتصديق بالاحاديث فيه والايمان بها لا يقال لما وكيف وانما ك ي ف و هو التصديق والايمان بها ومن لم يعرف تفسير فقد كفي الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له وأحكم فعليه ا ل إ ي م ا ن به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أ ح ا د ي ث ا ل ر ؤ ي ة كلها و إ ن أ ت عن ا ل أ س م ا ع واستوحش منها المستمع و إ ن م ا عليه ا ل إ ي م ا ن بها والا يرد منها حرفا واحلا وغيرها من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م أ ث و ر ا ت عن السقاط هذا الكلام من الإمام رحمه الله تبارك وتعالى يبين فيه ما عليه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في اعتقادهم وتكلمت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عن القدر خيره وشره ووجوب ا ل إ ي م ا ن به والتصديق ب ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت في هذا الركن الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة هو ركن من و ح ظ ا ل إ م ا م رحمه الله تبارك وتعالى على أ ن لا نقول لم ا فعل ذلك وكيف فعل ذلك و إ ن م ا علينا التصديق و ا ل إ ي م ا ن ولا يجوز لنا الخروج على منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وعلينا أ ن نمتثل ل أ م ر الله تبارك وتعالى فيما فعله ولا نسال أ ل ل و ن ن س أ ل ه تبارك وتعالى عما يفعل من ا ل أ ع م ا ل لا يسال أ ل ع م ي ف ع وهم يسألون يسأل لا عما يفعل وهم يسالون أ ل و ن نعم ص ت واضح إن شاء الله هل الصوت واضح بارك الله هل فيكم طيب الحمد لله طيب طيب فبذلك هذا ا ل أ ج ل م ر و ح ة فقط إ ن شاء الله هذه ا ل م ر و ح ة فتجعل الهواء على الميك فالله مستعان فتحملوني ب ا ر كنت الله فيكم طيب ك أ ت ك ل م حول القدر ووجوب ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت فيها أ وقال في ي هذا الرجل ا ت ص د و إ ي م ا ن ومن ق ا ل و لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك و أ ح ك م له ف إ ذ ا جاءه حديث بقدر فهمه وبقدر عقله فيصدق بذلك ولا يفكر فيما لا يعنيه او فيما لا ق د ر ة عليه في تفكيره أ و لا ق د ر ة لعقله في التوصل إ ل ي ه فعليه ا ل إ ي م ا ن به والتسليم له مثل المصدوق حديث الصادق المصدوق ه و حديث الصحابي رضي الله عنه نعم مثل حديث الصحابي رضي الله عنه أ ب ا عبد الله ا بن مسعود رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ح د ك م يجمع خلقه في بطن أ م ه أ ر ب ع ي ن يوما ثم يكون ع ل ق ة مثل ذلك ثم يكون م ب غ ة مثل ذلك ثم يرسل إ ل ي ه الملك فيؤمر ب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أ و سعيد هذا الحديث الذي استشهد به ا ل إ م ا م رحمه ا ل ل وتعالى ه تبارك في ا ل إ ي م ا ن بالقدر والإيمان والتصديق إ ي م ا ا ن و ل ب أ ن أ ر ز ا ق العباد م ك ت و ب ة من قبل أن بخمسين أن سنة قبل يخلقوا ألف كما ج ا ء في ا ل ح د ي ث ع ن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله ك ت ب السماوات أ أن ر ز ا ا ق قبل يخلق ل و ا ل أ ر ض ب خ م س ي ن أ ل ف س ن ة و أ ي ض ا ق و ل ه ومثل ما كان مثل في القدر فهناك أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة جاءت في القدر يجب علينا التسليم بكل ما جاء لا نقول لم ا ولا نقول كيف ثم قال ثم قال ومثل أ ح ا د ي ث ا ل ر ؤ ي ة كلها مثل أ ح ا د ي ث ا ل ر ؤ ي ة كلها و أ ح ا د ي ث ا ل ر ؤ ي ة هي ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى في ا ل آ خ ر ة وهذا مسلم به عند المؤمنين ان المؤمنين, أن المؤمنين يرون ربهم يوم ا ل ق ي ا م ة وفي ذلك رد على المعتزلة الذين أنكروا ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى في الدار ا ل آ خ ر ة وهذه ش ب ه ة قاموا عليها وضلوا بها و أ ه ل ا ل إ ي م ا ن كما جاء في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ك م ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ل ي ل ة البدري ليس دونه سحاب كما أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وغير ذلك من ا ل أ د ل ة ا ل ث ا ب ت ة في ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في ا ل آ خ ر ة أ م ا ما عليه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى في الدنيا فهي ممتنعه اعتقد ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يرى ربه في الدنيا وما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أ س ر ي به وعرج به إ ل ى السماء وسئل هل ر أ ي ت ربك قال نور أ ن ا اراه وغير ذلك من ا ل أ م و ر التي تدل على عدم ر ؤ ي ة البشر لله تبارك وتعالى في الدنيا وكما حدث ذلك مع موسى عليه السلام فلما تجلى مع موسى الله ا ت ب ر كان و ت ع ل للجبل ك ا د ك لا يتحمل الناس ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى في الدنيا وكان ا ل ج ا ئ ز ة أ و كانت ا ل م ك ا ف أ ة للمؤمنين على ما فعلوه من أ ف ع ا ل خيرات في الدنيا أ ن ه م يرون ربهم في الجنه ة و ذ ا الجنة أفضل نعيم الجنة وخير ما فيها من الخيرات هو ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى قال إنكم م ل انكم ق و إ ملاقوه يعني هذا لا بد منه في م ل ا ق ا ت الله تبارك وتعالى يوما ا ا ل ق ي م ة م ل ا ق ا ت الله تبارك وتعالى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ن ا ل إ ي م ا ن عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهو الاعتقاد الجازم بالقلب واللسان والجوارح على أ ن الله عز وجل نراه يوم ا ل ق ي ا م ة كالقمر ل ي ل ة البدر إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ل ي ل ة البدر ي فهذا تشبيه ب ا ل ر ؤ ي ة وليست بالمشبه به ه ذ اي ا ل ت ش ب في الوضوح اننا سنرى إ ن ن ا سنرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة ك ا ل ق م ر ل ي ل ة البدر ليس بيننا وبينه حجاب ليس بيننا وبينه غير ذلك من الذي يمنع النظر إ ل ى وجهه تبارك وتعالى هل الصوت واضح ان شاء الله、طيب. يعني يكلموني الله. طيب احاليث الرؤية المعذرة لان الاخوة الخاص فاعتذل ان على الله ومثل الرؤية بعض كلها كلها ومثل احاليث ثبت الرؤية وجاء ب أ د ل ة ق ا ط ع ة فنحن نؤمن به وكما قال الله تبارك وتعالى لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر وهو اللطيف الخبير وهذا يدل هذا يدل على ماذا طيب لحظة بارك الله فيكم بارك لحظة الله هذا يدل على أ ن ن ا لا نرى ربنا تبارك وتعالى في الدنيا وهو يرانا لا تدركه الأبصار تدركه وكذلك ه و ي د ر الأبصار و ك لما قال لموسى عليه السلام لن تراني ولكن فسوف وكما إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله وكما جاء في الحديث مكانه ذكا انظر إن تراني استقر جاء أيضا ربه في حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه م ن ت ه ى إ ل ي ه بصره من خلقه كما تبارك مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عند فالبشر لا يتحملون ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى في الدنيا لذلك حجبت عنهم هذا الأمر ح ج ب عنهم ا ل ر ؤ ي ة في الدنيا ل أ ن البشر بطبيعتهم لا يتحملون هذه ا ل ر ؤ ي ة لا يتحملون هذه الرؤيه فهذا من ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة التي نؤمن بها ونقر بها ونسلم بها ولكن هذا نعلم أ ن ن ا نرى ربنا تبارك وتعالى في ا ل آ خ ر ة وكما قال ا ل ل ه عز عليه وزيادة وجل أحسنوا وفسرها رسولنا وسلم للذين الحسنى صلى الله عليه وسلم برؤيه الزيادة ا ل ة ذ ه الله ز ي ا فسرها ا د ة ن ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم برؤية الله برؤية تبارك وتعالى في ا ل ج ن ة أ ي الذين يحسنون في الدنيا لهم ا ل ح س ن في ا ل آ خ ر ة أي الجنة و ز ي ا د ة وهي رؤية الله, تبارك وتعالى. رؤيه الله تبارك وتعالى وهي افضل من الجنه رؤية الله أفضل من الجنه و... نعم. ثم قال رحمه الله بعد أن قال ومثل أ ح ا د ي ث الرؤيه كلها و إ ن ن أ ت عن ا ل أ س م ا ع واستوحش منها المستمع ل أ ن هذه الاحاديث أو هذه الأمور هذه غيبيات وكثير يظن أ ن ه ا أ س ا ط ي ر ليس لها معنى وليست ح ق ي ق ي ة فكثير نراه ي ن أ ى بسمعه أ ي يبتعد بسمعه ولا يسمع ولا ينصت إ ل ى هذه ا ل أ م و ر ومنهم من نراه استوحش من المستمع فراه لا يريد أ ن يسمع وهؤلاء هم أ ه ل الباطل و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء وأهل, وأهل البدع أ م ا أ ه ل الحق فهم الذين يرحبون بهذه ا ل أ م و ر وينقادون إ ل ي ه ا ويسلمون لها ويؤمنون بها, ويؤمنون بها لذلك قال رحمه الله و إ ن م ا عليه ا ل إ ي م ا ن بها والا أ يرد منها حرفا واحدا وغيرها من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م أ ث و ر ا ت عن الثقات واشترط هنا أ ن تكون هذه ا ل أ ح ا د ي ث عن الثقات ل أ ن كثيرا مثل ا ل ك ر ا م ي ة وغيرهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم بحد زعمهم ف ي أ ت و ن في أ ح ا د ي ث م خ ت ل ق ة عندهم ويكذبون ويخترعون في دين الله تبارك وتعالى ب أ م و ر وبكلام لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما ي س أ ل عن ذلك يقولون نحن لا نكذب على النبي ولكن نكذب له وهذا أشد وقد حذر النبي من من النار لنا أن نرد كذب لذلك وهذا حذر فليتبوأ له صلى الله عليه وسلم وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لذلك لا مقعده وقد يجوز متعمدا النار أشد حرفا واحدا ا من هذه لان آ ث ر الصحيحة والأحاديث الثابتة ع أهل الرسول ع ل والثقة لأن ل م ا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا يقول إ ل ا الحق كما جاء في الحديث أ ك ت ب والذي نفسي بيده لا يخرج إ ل ا حق عندما م ن ع عبد ا ل ل ه بن ع م ر رضي ا ل ل ه ع ن ه م ا عن ا ل ك ت ا ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ت ب فو الذي نفسي بيده لا يخرج مني إ ل ا حق والله تبارك وتعالى قد زكاه و إ ن ك لعلى خلق عظيم فهو يتخلق بخلق ا ل ق ر آ ن والله تبارك وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إ ن هو ح ي فقال يوها ان هو إ ل ا و ح ي ي و ح ى لذلك وجب علينا أ ن نستمع ل ه ذ ه ا ل أ ح ا د ي ث و أ ك ث ر أ م و ر ا ل آ خ ر ة فهي غ ي ب ي ة و كثير من الناس يصدون عنها و يغلقون آ ذ ا ن ه م عنها و اهل الايمان يؤمنون بهذا كله ولا يردون ولو حرف واحد لذلك كانت هذه الاصول هي اصول ل ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة والجماعه ة الذين يفلحون ب ا ويعتقدونها الى ان تقوم السعر ثم قال رحمه الله في أ ص و ل اخرى ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ولا أ يخاصم احدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فان الكلام في القدر والرؤيه و ا ل ق ر آ ن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه ولا يكون صاحبه و ان اصاب بكلامه السنه من اهل السنه حتى يدع الجدال و يسلم و يؤمن ب ا ل آ ث ا ر طيب طيب صوت إخوة إن شاء الله يا、إخوة. ا ل إ م ا م رحمه الله يقول في أ ص و ل نحن أ ح و ج لفهمها وتطبيقها و ا ل ع ب ر ة بها قال و أ ن لا و أ ل ل ا يخاصم أ ح د ا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال ف إ ن الكلام في القدر و ا ل ر ؤ ي ة والقرآن, والقران وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إ ذ ا ذكر ا ل أ ص ح ا ب فامسكوا و إ ذ ا ذكر القدر فامسكوا و إ ذ ا ذكرت النجوم ف أ م س ك و ا ف إ ن الكلام في القدر و ا ل ر ؤ ي ة و ا ل ق ر آ ن وغيره أو أ غير هذه ا ل مكروه و ر م عند أ ه ل العلم بل ربما يقع ذلك بالفرد إ ل ى الخروج عن منهج ج والجماعة أهل السنة والجماعة كما فعلت القدرية والخواج كما و ا ل م ر ج ئ ة و ا ل ج ب ر ي ة وغيرهم من اهل البدع والضلال لذلك امرنا بعدم المخاصمه وعدم الجدال في هذه الامور وهناك من الاحاديث التي تشد اليها الرحال عن النبي صلى الكثير ل عليه وسلم ل ه ا والكثير ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وراى اناس يتناظرون في القدر فغضب, فغضب حتى ك أ ن م ا تفقا في وجهه حب الرمان ثم قال أ ت ر ي د و ن أ ن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ف أ ن ك ر إ ن ك ا ر ا شديدا على هؤلاء الذين يتناظرون في أ م و ر قد نهوا عنها والقدر امرنا ان نؤمن به ولا ن س أ ل كيف ولما ثم قال والا يخاصم أ ح د ا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال الجدال في الدين يؤدي إ ل ى مفاسد ع ظ ي م ة و إ ن م ا العلم والسؤال فيه والمدارسه و ا ل م ذ ا ك ر ة هي ا ل م ط ل و ب ة وليس م ج ا د ل ة يراد بها ابطال ما على الغير من حق فلذلك كان هذا فيه من الفساد ما ليس فيه من النفع وسادو اكثر من نفعه ثم قال و لا يكون صاحبه و إ ن أ ص ا ب بكلامه ا ل س ن ة من أ ه ل ا ل س ن ة و الذي يرجع إ ل ى س ي ر ة ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يرى أ ن ه كان متشددا في هذا ا ل أ م ر وفي م س أ ل ة الجدال والذين يقولون ب أ ن ه م لا يتوصلون إ ل ى ا ل س ن ة إ ل ا بالجدال في الدين وفي هذه ا ل أ م و ر المن هي عنها كالقدر و ا ل ر ؤ ي ة و ا ل ق ر آ ن وغيرها وما أ ش ب ه ه ا فهو ينكر عليه إ ن ك ا ر ا شديدا ويغلطه ولكن الجدال كما ب ي ن ت فيه أ م و ر ا ح س ن ة ولكن ليس لكل أ ح د وليس على إ ط ل ا ق ه بل لا بد أ ن نستعمله استعمالا صحيحا و أ ن يكون هذا بما كان عليه السلف رضوان الله عليهم كيف كانوا يتجادلون وفيما كانوا يتجادلون وكان من أ ه ل العلم من إ ذ اتاهم أ ح د من أ ه ل البدع لا ينظروا اليه ولا يجادلوه ولا يناظروه ل أ ن ه م يرون فيهن أ ن ه م لو أ و ت و ا بكل ا ل أ د ل ة التي هي م و ج و د ة في الكتاب و ا ل س ن ة ما رجعوا عن ما هم عليه من الباطل والبدع والخرافات و ا ل أ ه و ا ء وكثير من أ ه ل العلم كان مثل ذلك وكان منهم الإمام أحمد رحمه الله تبارك الله ومن ت ع ا فقال ل ى و أ ص ا ب بكلامه ا ل س ن ة من أ ه ل ا ل س ن ة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن ب ا ل آ ث ا ر فيجب علينا ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ ث ا ر التي جاءتنا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعن أ ص ح ا ب ه كما جاء العرباط في حديث العرباط سارية رضي الله عنه عليكم ن ه ع بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ونهى عن البدع ومحدثات ا ل أ م و ر فلذلك ننظر في أ ح و ا ل الذين يريدون أ ن يناظروا إن كان يريد الحق يريد ويريد أ ن ي س أ ل عن الحق ليهتدي ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى فنجادلهم بالتي هي أ ح س ن كما أ م ر ن ا الله تبارك وتعالى ولما أ ح د المشركين استجار بالنبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى قال و إ ن أ ح د من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فالعبرة هنا المجادلة وبالكيفية تعرف هنا المجادلة التي تستطيع أن تناظر بيها لابد أن تكون عالما لابد أن تعرف أصول الدين عندك ما غصول لا تستطيع عندك تقع بطريقة هي أن أن تكون أن حتى في الشبهات وفي الغلط يجب عليك ان تعرف الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد العام والخاص الصحيح والضعيف وغير ذلك من الامور حتى تستطيع ان تقيم ا ل ح ج ة على مناظرك فنحن نقول ب أ ن هناك جدال وهناك م ن ا ظ ر ة ولكن بضوابط ش ر ع ي ة و أ ص و ل ث ا ب ت ة كما كان عليه السلف رضوان الله عليهم في مناظراتهم ل أ ه ل البدع وغيرهم ولا يطلق ا ل أ م ر ولا يطلق الكلام في الجدال والخصام وغير ذلك بدون قيد وبدون شروط وبدون علم وبدون ب ص ي ر ة الله تبارك وتعالى يقول قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني فلا بد أ ن يكون صاحب ا الحق دائما عالما سائرا على طريق مستقيم لا يجادل ولا يناظر للمراءاه ل ل به به الله ومن سمع سمع الله به فعليه أ ن يسلك سبيل المؤمنين و ي ت أ س ى بالنبي ا ل أ م ي ن ص ل و ا ت الله ا ل و س م ه ع ل ي ه في أ م و ر ه كلها حتى يصل إ ل ى مطلوبه وهذا لا يكون إ ل ا ل أ ص ح ا ب العلم و ر ث ة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعلمون الناس ويبصرونهم فتراهم دائما على الحق مع الحق فهذه أ ص و ل ما أ ح و ج ن ا إ ل ى أ ن نفهمها ه ا وأن نقوم ب وان نطبقها على أ ن ف س ن ا ونعلمها لغيرنا فكلام ا ل إ م ا م رحمه الله كلام كبير وكلام عظيم وكل م س أ ل ة من المسائل التي في هذا المدن تحتاج إ ل ى كلام كبير وكثير حتى يفهم وحتى نتقبله بما أ ن ن ا في وقت قل فيه العلماء وقل فيه طلاب العلم وكثرت فيه المناظرات والمجادلات التي لا تجدي نفعا و أ ص ب ح الان آ ن ل ذ ي ي ا لا ر ولا يعرف كيف ي ت و ض أ وغير ذلك و ق ص على هذه ا ل أ م و ر كثير وكثير لذلك ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله وكان من القامعين للبدع في عصره كان متشددا على الفرق الضاله وكان لا يترك لهم المجال أ ب د ا للكلام في دين الله تبارك وتعالى ويحذر منهم ويرد عليهم فهو يبين لنا في هذه ا ل أ ص و ل المنهج الذي نسير عليه نسير وبدونه نخطئه ونقع فيما وقع فيه غيرنا فعلينا بالتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة وكما قال رحمه الله في أ و ل ا ل م د التمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع فهذه أ م و ر كلنا يحتاج إ ل ي ه ا وكلنا يفتقر إ ل ي ه ا نحتاج إ ل ى من يصحح لنا منهجنا ومن يصحح لنا عقيدتنا ومن يسير معنا في طريق مستقيم في زمان كثر فيه أ ه ل البدع وكثرت فيه المغالطات والبعد عن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك تكلم عن ا ل ق ر آ ن وتكلم على مسالتين ع ذ ب بسببها و أ و ذ ي بسببها وسمي و أ ط ل ق عليه إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة بسبب هذا ا ل أ م ر وهو ا ل ق ر آ ن كلام الله وليس بمخلوق ما كان عليه الامام رحمه الله في عقيدته انه ظل يدعو الى هذا الاصل الذي اوتي بسببه في عصره وكان قد تفرد بهذا الامر عن غيره من علماء عصره الا القليل ولن يرجعه شيء عن هذا القول وهو ان ا ل ق ر آ ن كلام الله وليس بمخلوق وهناك من بعده من اوذي ايضا بسبب هذه المقولة وهذه ا ل م ق و ل ة حق وهو اعتقاد ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وليس كالفرق الضاله الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى والذين أوقفوها ق ا ل ا ل ق ر آ ن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أ ن يقو يقول ليس بمخلوق وهنا سيحتاج ا ل أ م ر إ ل ى تفصيل في الكلام ل أ ن القول الراجح عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله ليس على الاطلاق إ ط ل ق بمخلوق بمخلوق وليس بمخلوق. ليس على ل ا إ مخلوق وليس بمخلوق و س ي أ ت ي تفصيل ذلك في حينه إ ن شاء الله تعالى وذلك كما بين ا ل إ م ا م رحمه الله هنا أ ي ض ا بقوله ف إ ن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق ثم قال ومناظره من احدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أ د ر ي مخلوق أ و ليس بمخلوق إ ن م ا هو كلام الله فهذا صاحب ب د ع ة مثل من قال هو مخلوق و إ ن م ا هو كلام الله ليس بمخلوق طيب ل أ ن هذا ا ل أ م ر سيحتاج إ ل ى توسعه في الشرح والوقت إ ن شاء الله تعالى يكاد ينتهي ف إ ن شاء الله تعالى افصل في ذلك في ا ل م ر ة القادمه ة بإذن ا ل ل عز العقائدية وجل واللقاء الله لنا البقاء واللقاء لأن هذه من المسائل إن من أراد هذه والكلام من صفات الله ت ب المثبت ر ك و ت ع ا ى ا ل له بالكتاب و ا ل س ن ة ونرد فيه على الفرق ا ل ض ا ل ة الذين نفوا أ و أ و ق ف و ا أ و ردوا أ و أ ث ب ت و ا بطريء غير مباشر أ و غير ذلك كما ذلك تكلمت الأمر شاء الله تعالى تفصيل ذلك وأنواع الفرق التي تكلمت في هذا سيأتي تفصيل في إن نفع الله بكم ان شاء الله تعالى اكتفي اصلا الله لي بهذا وشكر ل التوفيق والفلاح وأن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم ونفع بكم وأحسن الله ليكم ك ومنكم بارك فيكم بكم م مني وان وان وان يفقهنا ديننا وان ويرزقنا انه ودي ونفع واحسن و يغفر في الله لكم حسن انصاتكم والحمد العالمين لله رب العالمين